شاو بها بشر تدعو ربي اين المطر ظمئ للارض يشققها وتالم في ظمئ الحجر شَاءَ وَبِهَا بَشَرٌ تَدْعُو رَبِّي أَيْنَ الْمَطَرُ ظَمَأٌ لِلْأَرْضِ يُشَاقِقُهَا وَتَأَنَّمَ فِي الظَّمَأِ الْحَجَرُ والغصن تعرى من ورقين وتغيب عن شجر ثمره والعشب تأخر مابته والغيث له الخلق تدعو ربي أين المطر, أين المطر؟ ضمأ للأرض يشاققها وتألم في ضمأ الحجر والناس ترجوا خالقهم أن ينزل للخلق المطر فالغوث الغوث يا ربي قد أحدق بالخلق الخطر أرض عطشا وبها بشر تدعو وما اوني لاويشام القوا وقت لما في ظمئ الحجر فاجاب الله ضراعتهم بغيوم راحه حتى وتطاير في سحب شرر أرض عطشا وبها بشر تدعو وإذا رعد يعلو جوا وأصاب الخلق به ذعروا فالحمد الحمد أيا ربي شكران يا ربي شكرا يا وتألم في حضر